إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد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 فقوا الله يا أولي للباب لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا لا تسلوا الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ وَإِنْ تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينًا يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ ان تُبدل لكم عسى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كاف ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن ولكن الذين كفروا يفر ترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالى ولا ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حس بنا ما وجدنا عليه آية